و ق ا ل و ا ق ل ه الدكتور محمد راتب النابلسي هم كافرون إن ا ل ذ ي ن آمنوا وآمنوا لهم ص ا ا ل ل ح ت مجر ممنون غير ق لتكفرون إنكم بالذي خلق ا ل أ ر ض في يومين وتجعلون له أ ن د ا د ا ذلك رب العالمين وجعل فيها أ و ا ص ي م ن وقدر فيها اقواتها في اربعه ايام سواء للسائل ثم استوى الى السماء وهي دخان, وهي دخان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 واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فاخذتهم, فأخذتهم صاعقه العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم يوزعون حتى وقالوا ل ج ل و د ه م لم ا شهدتم علينا قالوا, قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم أ و ل مره واليه ترجعون وما كنتم تستثمرون أ ن يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا أ ب ص ا ر ك م ولا ج ل و د ك م ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون و ذ ل ك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ف أ ص ب ح ت م من ا ل خ ا س ر ي ن فان يصبروا فالنار م ث و لهم وإن يصبروا وان يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم ق ر ن ا فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القوم في امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إ ن ه م كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا ت س م ع و ن لهذا القران و ا ل غ و ف ي لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجدينهم اسوا الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار لهم في هذا الخلد جزاء بما كانوا ب آ ي ا ت ن ا يجحدون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 ألا ا ت خ موسوعه النابلسي كنتم ت ل ع د و و ن نحن أ ل ي و م في ا ل ح ي ا ة ا ل د ن ي ا وفي و الآخرة ل ك م ف ي ه اسماء ما تشتهي أ ن ف ك ولكم ف ي ه الله تدعون ن ز من غ ا ل ح ي م ومن أ ح س ن قولا بالتي هي أ ح س ن بينك فإذا الذي و ب ي ن ه ع ه النابلسي ي صبروا وما ي للعلوم ق ا ا ه إ ا ا ينزرنك ل ا س ل ا م ي ن اعداد ل س م ي و م ن آ ي ا ت ه ا ل د ي ل والنهر و ا ش م س و ا ل ق م ر د ا ت س ج د و ا ل ل ر محمد س ولا ل ل راتب النابلسي ل ه ن عزيزون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 والذين لا يؤمنون في آ ذ ا ن ه م وقروا وهو عليهم عمى أ و ل ئ ك ينادون من مكان بعيد ولقد آ ت ي ن ا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لقضي بينهم و إ ن ه م لفي شك منه مريب موسوعه ن ن عمل صالحا ل ف ل ي ا و م ا ر ب ك ب ظ ل س ي للعلوم الاسلاميه تخرج, وما تخرج من ثمرات ت من من أكمامها وما ح من أنثى و ل تضع ع ل موسوعه ن م م ا ك ا ن و ا يدعون من ق ب ل وظموا ما لهم من س ي للعلوم ا يسأم إ ن ن من س ا د ا ا ء خ ي ر إ س ا ل ش ر ف ي أ ا س ل ئ ن ا م ة م ن ه بأن ا ل ذ ي ن كفروا ب م ا ع م ل و ا و ل ن ذ ي ق ن ه من م ع ذ ا بن ر ي ن و إ ذ ا أ ن ع ن ا على ا ل إ ن س ا ن أ ع ر ض ب انا بجانبي و إ ذ ا م س ه ا ل ش ر ف ذ و د ع ي ن ع ر ي ض ق ل أ و ع ي ت م ك ا ن م ن ا عند الله ثم كفروا به من ن ظ ل من بعيد. سنريح آياتنا في الآفاق وفي انفسهم حتى, حتى يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه على كل شيء شهيد ألا